أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نَشَأْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها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 قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تنقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبو هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا بِرَبِّ العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون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 لَإِن كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 وَأَلْقَى الْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُهُ إلَيْهِ قَالَ بْنَ أُمَمَ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَضَعَفُنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ أَوَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وَاتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ أُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا وَأُوْحَىٰنَا إِلَى مُوسَى إِلَى أَسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ فَقُلْ نَظْرِبْ عَصَاؤَكَ الْحَجَرَ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَاجَسَّدَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمما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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِينَ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْضُونَ قَوْمًا إلَّا هُمْ هُلِكُوْهُمْ أَوْ مُعْذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَادِرَةٌ إلَى رَبِّكُمْ وَلَعْلَهُمْ يَتَقُونَ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 وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ يَسُومُهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَعَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا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 أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء خَلَقَ خلق الله من شيء وأن عساي يكون قد قترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضل الله فلا هادي له.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 إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون